Ya dunyata arbi na, ya dunyata arbi na, ya dunyata arbi na, ya dunyata arbi na, ya dunyata arbi يا دنيا dunyata arbi na, ya dunyata arbi na, ya dunyata arbi na, ya dunyata arbi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 يقف النرد يقف النرد نار نار حتى من جن شغب أحتاب من زلوق يقف النرد الناس كذب من صباح أمر من الناس كذب من صباح أمر من يا جل أيدة. اي دي روحي روحتي اي دي روحي اي يا حبيبي اني مفيش فايدة جوايا جرحي وقلم وانا هعمل فعندما اكتبت مغلبان يا ناس نلبسني من جرح مؤدي نعزي الناس نلبسني من جرح مؤدي نعزي الناس يا طبيبي يا طبيبي يا طبيبي يا طبيبي يا طبيبي, يا طبيبي, يا طبيبي النصاطر يطيب اشوف الاخير الصديق انا دنا دنا دنا دنا انا دنا دنا انا انا انا انا صابر يا طبيعي اشوف اخر صبري انا صابر يا طبيعي يا نصيدي واغري انا مش هشتجري باس انا مش هشتجري باس أنا, انا هشتجلي خلقني خلقني وعليمي ومطلوب مطلوب اشتجلي Excuse me, excuse me,